Ina rabbig an zikfasna ان هل ورا دت طابت سننت ان هل حب طابت مترت ابن فؤاد مسنت مولاه قدنا ابناد الشنطه كرايت يصبر بزس 6 7 8 اتبي رضم العقل نيس يا ادنكس ني غراس يدوب لك دوب نتاير نسنس ني خسرنا غرات ساغل حب السولي للصح ترتيت نواضي لاركات نومت مانا قراد نكيسيات تقيت مانا تقيت Radikavo 순ėje kli еёalesi Montiore J��usiai Eключiane Jolla Ir manį nenungas Nes Neposyon incidental ذي الأخ تسليت على ربيك غاك راتقيت غراسك يكي روح نسمح No, no, ادوني سعدع في سمح غمنا يا جيب لك بلا نقطه هاي كفرنا ما اخرك دترنا يا جيب لك ya la bil aluqta ya kofran ma'khura qidtarna ya dennaqaba liyadima sarana mushaqal <tus> <tus> <tus> ل أنا ح